أنا كذبنا منسج في دلت استنى واتاري حكايتنا اللي مستنش وما ما غني الغياب كل الناس رجوعك غن ولسا في قلبي ما تغني أشوفك فين وحشتي Khi advik mEsgwajhájí ruh De sok megmájíhalf Éd kélet bootsd a követ خلاص ونفسي ري بحبك تاني كل ما اقول هحبك دي على عيني اشوفك الجايه قدامي وابص بعيد على عيني تفوت بينا الليالي دي وتنتهي المواعيد على عيني تعبت خلاص من التمثيل أنا لا ولا قلبي بقى عايش وماش بيني بتوه نفسي في الدنيا ولا قيني بقول الصبحانك جويس واموت بالليل طلعتي لسه وياي ومنسيتكيش ومش هنسى ولا وجع ده ليه نهايه فرحت اني بقيت مبكيش وصاد الناس يا يا وانتهت وخلاص ونفسي على عيني شوف على عيني تفوت